غل هلاله جاء يا مرحبت يا مرحبت بقدوم ذي أعلم بي أعلم بي رمضان هالعباب رمضان اللَّهُمَّ ابْعِثْ أَنَا مِن الهلال لا اله الا هو جل بشير جل يا مُقَابَتْ يا مُقَابَتْ بِقُدُومِهِ أَلَنْ بِهِ أهلا گو میگی